Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Al-Rahman Al-Rahim, Malaikat Dzatil. Iya Kna'abd, Iya Kna'astain. Ihdin al-Cirat Cirata الذين an-namta' alaihim, qadir al-madzub alaihim wal-azzalin. Inna Allah astaghfir adama waluha wa ala العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرورا فتقبل مني فتقبل مني إنك أنت السبيع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنفا والله أعلم بما وضعت وليس الذكرك الأنثى وإني سميتها مريم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 الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم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 كَانَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيعيا يبشرك بيعيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصرا ونبيا من الصالحين. قال رب ان لا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال ربي اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 قالت الملائكة يا مريم إن الله استفاك وطهرك واستفاك على نساء العالمين يا مريم يا مريم أقنتي لربك أقنتي لربك واسجد وركع مع الركع ذلك من أمباء الغيب نوح لك وما كنت لديهم إذ يلقون قل لهم أي يجمو يكفل ما يب وما كنت لديهم إذ يختصمون إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ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 الله يخلق ما يشاء وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون الله, الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 الله يخلق ما يشاء بِهَا قضى الَّذِينَ فإنما يقول له سَيُجْزَوْنَ فيكون كَانُوا الكتاب والحكمة يَخْلُقُ 124. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جيتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهية الطاب 119. فيكون طائرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأدرس وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم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 فاتقوا الله واطيعون إن الله رب وربكم فاعبودوه إن الله رب وربكم فاعبودوه هذا صراط مستقيم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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله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 والله خيرو باكر اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه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 وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَنُوَفِّيهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَنُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم إن مثلا عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكون من الممترين فمن حانك في من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعو ابنا كم ولسانا ولسانكم وأفسنا وأفسكم ثم نبتهي الفنج على لعنة الله على الكاذبين إلا هذا له والقصص الحقيق.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 وما من إله إلا الله وإن الله له والعزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم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 يا أهل الكتاب لما تحدون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلت تعقلون الله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 تبو في ما لكم وبجي علم فلما تحتجون في ما ليس لكم وبجي علم والله يعلم وأنتمو لا تعلمون ما كان إبراهيم يجودي ولا نصراني ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم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 إن أول الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا إن أول الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين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 وَيُرِيدُ الْمَظْلُومَ بِعَلِيٍّ وَلَضَالِّينَ <أم> بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا يرك كالمقارع يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راض